والذين كفروا لهم شرع من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس غياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السدين والحساب ما خلق الله ذلك إلا للحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار آل وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورغوا الحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا رافلون أولئك مأواه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعبروا صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم ودحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الذين لا يرجون لقاء لا في طغيانهم يعملون وإذا مس عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى مر مسه كذلك زينا المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلايا ففي الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بكنات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضبهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فَإِخْتَلَفُوا ولولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَغُوْيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَادْرِضُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المن وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلح وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هارح الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين الدين من هذه لنكونن من الشاكلين فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فمنبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل ذاه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى, حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظلن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما هؤلاء أصحاء النار هم فيها خالدون ويوم نحشوهم جَمِيعًا ثم نقولوا للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم كُنْتُمْ تعبدون فكفى بالله شهدا بيننا إن كنا عن عبادتكم لغافلين هؤلاء كتبلوا نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وظل عنهم ما كانوا من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرد الحي من الملهد ويخرد الميد من الحي ومن يدبع الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسبوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا قل هل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 دون الله أنتم إن صادقين بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله كذالك كذب الذين ينقر لهم فلهم كيف كان لقب الظالمين ولهم ما يؤمن به ولهم ما لا يؤمن به وربك أعلم المفسدين وإن كذب كفوا لي على و لكم عملكم أن بريء لم يعمل وأن بريء من ما ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله ليظلموا الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يعشهم كأن لم إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وتخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعل قانون ويقول رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي طرى ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستغدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابهم بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به آه. الآن وقد كنتم بِهِ تستعجلون ثم قيل للذين ولو ذو عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو أولي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن الله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم معظة من ربكم وشفاء وَمَا في مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْنِكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَأَيْضًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ رزق الله على الله وما ظن الذين يفترون عن الله الكذب يوم القيامة إن الله لذن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من رؤال ولا تعملون من عمل إلا كن عليهم شهودا إذ تفيروا لفيه وما يعزو عن من مثق لذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ألا, كتاب ألا الله لا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 هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون مداعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلع عليهم نبأنه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قروا إلي فإن توليتم فما زألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكثبوا مفرجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه الخلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتذين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وفي الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون دوني بكل ساحر علي فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون. فَلَمَّا ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرون فما آمن عَلَى إلا مِنْ فِرْعَوْنَ قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا إن كنتم آمنتم بالله فعلا لتوكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله لا من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 ومنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خيفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بونا بن إسرائيل ومبوى صدقه ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة كنت في الكتاب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 لا يكونوا مؤمنين وما كان النفس أن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم جاك للدين ولا تكونن من المشركين ولا تدع دون الله ما لا ينفعك ولا يضبك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من فمن اهتدى انما يهتدى بنفسه ومن وظل فما يضل عليها وانا عليكم بوكيل. وترى ما يحال لك يصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحكمة آياته ثم فصلت من الله الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من ولدي وبشير وأنصتوا في ربكم ثم تومئ إليه وما تدعون متاعا حسنا إلى أجر مسمو ويأكل الذي فضل فضل وإنتولف إنني أخاف عليكم عذابا كبيرا إلى الله ما رجعكم وهو على كل شيء خبير ألا إنهم يثمن صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستقشون ثيابهم يعلم ما يسرعون وما يعلرون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 فلا يوم ليس مصروفا عنهم وحاق ما كانوا به يستهزئون ولئن أدقل الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أدقناه نعماء بعد ضرى أمسته لا يقول ذهب الزيئان عني إنه لفرح فخو إلا الذين صبروا أعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يقولوا لأولا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 إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباقل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فانده موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 وأنتم لها ويا لا تعرفون وياقوم لا عليه عليهما لمن أجلي إلا علما وما أنا بقائدين الذين آمنوا إنهم لا خربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وياقوم من ينصون من الله ينطربهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عن ذي خزائى الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدرى عيونكم ليؤذينهم لي الله خيرا إلهو علما فيما في أفسهم إني من قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتناها بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم مصحيء إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريده فعلي إذ من تجرمون إلى أنه لي إلا فلا تبتأس بما كَانُوا يفعلون واصنع الفوكة بأعيننا وحينا ولا تخاطب لي في الذين ظلموا إنهم مغربون ويصنع الفوكة كلما نقع عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم تَسْخَرُونَ تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أبغنا وفهرت قلنا فيها من كل زوجين قل فيها من كل زوجين. سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قَلِيلٌ وَقَالُوا اركبوا فيها بِسْمِ الله مجريها ومبساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ولا دا نحن منه وكان في معزر يا وَلَا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال إلى جبلي يعصرني من الماء لا عاصم اليوم أمر الله إلا مرحم وحال بينهم الموج فكان من وقيل يا أرض ويا على وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادن ربه فقل رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحكم أنت أحكم الحاكمين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 إِنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبَلِ هَذَا فَاسْتِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمَتَّقِينَ وإلى عاد أخوهم هودا قال ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقرني فلا تعقلون ويا قوم ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم بذرارا ويزدكم قوة إلى ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نح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 أما جاء أمرنا لجينا هودا والذين آمنوا معهم برحمة منا ولجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربي وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود وإلى ثمود الأفاظ صالحا قالا قوم اعبروا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرواه ثم توقوا إليه إن ربي قريب م قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يقوم أرأيتم إن كنت على ذكينة من ربي وآداني منه رحمة فمن ينصوني من الله إن فما تزيدون لي ويرى ويقوم هذه ناقت الله لكم آية فذرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بزوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تبتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معهم برحمة من ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديانهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا أن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد. فلما لا تصل نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأتهم قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق عم وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيخ عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع البشرى في قوم لوط إن إبراهيم الحليم مليم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مبدود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذوعا وقال هذا يوم عصيب وجاءهم قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يقول هؤلاء بناتهن أظهر لكم فدقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال لقد علمت ما في بناتك من حق وإن إنك لا تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك ليصنوا إليك فأسرم أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا قرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاءنا أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها عجارة من سجيل موضود مسولة عند ربك وما هي من الظالمين ببعض وإلى مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن ولا توقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالغسط ولا تبخوسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أدى عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا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 رحيم وذود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنرك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذكم أراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب ويخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه منا وأخذت, الذين الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وزمطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الوذل المورود في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهاتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إلا لأجل معدود يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم زعيق وزعيق، فأما الذين شبقوا في النار لهم فيها زفيق وشقيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين زعيقوا ففي الجنة فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عبائنا في ميراث مما يعبده أولاد ما يعبد لله كما يعبد آنهم وَلَقَدْ صيبهم ويرمهم القوس ولقد ذاتنا مس الكتاب فخطف فيه ولا كلمة سببت يغوب بجذب بينهم وهم لفي شك منهريب وإن كل اللام لا يوفى إنهم رب أعمالهم إنه بما يعملون خير تستقيم ما أمرت ولا تبى معك ولا تغب إنهم بما تعملون بصير ولا تقرؤ إلا الذين ظلم فتمسكون النار فتمسكون النار من الله من وقم صلاة طرفين النَّهَارِ وزلفا من الليل إن الْحَسَنَاتِ يذهبن السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يطيع أجر الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليبلك القرى ولو شاء ربك لجعل ولا مختلفين إلا رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما به فؤادك وجاءك في هذه الحق ونوعظة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إن وإن الله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعبلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك قيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجد ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل من لا تغدون يوسف وألقوم في غياب الجب يلتقيه بعض السيارتين كلاهم فعلين قالوا يا أبانا لا لا تأمننا على يوسف وإن له لهم لنصيون أوصهم على غني أو دعوى العبد وإن لهم لحافون قال إني لا ليحسرني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكاه الذئب ونحن رشبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم آذى وهم لا يشعون وجاء أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مداعنا فأكله الذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعال على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدل هذا الوهو قال يا بشرى هذا أولا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمنيا سندوه من عبوده فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امرؤ ادى اكرم مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ريمسوف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشدوه اين له حكمه وعلمه وكذلك نرجس المحسنين وروضته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هي لك قولا الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظاهين ونقد همت به وهم بها لولا أقعى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دوره وألفها سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي واردتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد وَمِنْ فَصْلَتِهِ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ إِلَيْهِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ كَانَ كَبِيرًا يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ ك من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغف حبا إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعتدت لهن متكئ واتت كل واحدة منهن سكين. وقالت خرج عليهم. فلما رأي أكبر له أكبرنه وقع أيديهن. وقلنا عاش الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي أمتن ونقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال اربسل وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصاف عنه إِنَّهُ إنه هو السميع العليم ثم بذى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليستلنه حتى عين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ الطير منه نبئنا بتأويله إنا نغاك من المحسنين قال لا يأتيكما طعا ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن مما علم أَنِّي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِنْ لَتَقُومُ الَّا يُمْنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ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 إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صرحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال هُنَّ سبع عجاف وسبع سنبلات خُضْرٌ وَأُخْرَى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أقال الذين جاء منهما ودك وبعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوصف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سبال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ألا تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شذار يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما ما ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك توني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا الله ما عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حشحص الحق أنا رابطت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 وجاء أخوة يوسف ففدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجاهزهم قالوا إني بأهلكم من أبيكم لا ترون أني أو في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عيني ولا تقررون قالوا سلوا رأيده أبوه وإن لفاعلون فقال لفتائه جعلوا ضواعدا في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قال يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال من أرسلهم معكم حتى تكون موثقا من الله لتأتنني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا الذي عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آواليه قال إني ألا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحي أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العيو إنكم لزارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك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 خذ في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفم قدو الذي عليم من عليم قالوا إيه سرق فخذ سب أخو لهم قريبا فسب الله يوصف في نفسه ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانهم والله أعلم بما تصفون قال يا أيها العزيز إن لهم أبا شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المكسين قال معت الله أن أخذ إلا ما وجدنا مدى على عنده إن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 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَمِعْتُ لَكُمْ أَن فُسُوكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيل عَزَّ اللهُ أَنْ يَدْرِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبَيْنِي وَأَنتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيم قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُونَ تَذْكُرُونَ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونُوا إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا ييأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال ألعلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إن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 يوسف لولا أن تفندون قالوا لله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاضئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف وقال إله أبريه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبريه على العرش وخروا له سجدا وقال يا لا هذا يا يا من قبل قد جعلها ربه حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل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 تلك آيات الكتاب والذي أنزل ليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي عَمَدٍ السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وزخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مدى الأرض فيها رواسي ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يقشي إن في ذلك لآيات يتفكرون وفي الأرض وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا في لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأستعجلونك بسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذن أغفرت للناس على وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم من هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيغ الأوحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم ريب وشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن ومن هو مستخف بالليل وسهر بالنهار له معقبات من بينيتيه ومن خلفه من أمر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أرد الله بقوم سوءا فلا رد لهم وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشك السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والبلائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصير بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين دعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى إن يمن غفاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسبر من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوء والآصال قلنا رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرى قل هل الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم جعلوا الله شركاء أخلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله كل شيء وهو الواعد القهار أنزل من السماء فسالت أهدية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقذون عليه في النار بتغى أحية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذي استجابوا لربه الملحسنى والذين لم ويستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جنيعا ومثله معهم لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس الرهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك ربك الحب كما هو أعمى إنما يتذكروا الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون أن أمر الله به يوصل ويخشون ربهم ويخافون الحساب والذين صدروا بضراء وجه ربهم وأقاروا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعالية ويدرؤون بالحسنة لهم عقم الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزوارهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بنا صبغتم فنعم عقم الدار والذين ينقلون عبد الله بعد مثامه ويقطعون ما الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سود دار. الله يبصر الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذي يكفر لولا أنزل عليه آية من ربه وإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أراد الذين آمنوا وذم إن غلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضم إن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنوا مناب كذلك أرسلناك في أمة وقد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قلهم ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قآنا سيرت الجمال أو قطعت به الأرض أو كل من به بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذالهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف ولقد استوزئ برسل من قبلك فأمليد للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم من القول بل الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يغذر الله فما له من هذا لهم في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله واق مثل الجنة التي وعد المدغون تجري من تحذها الأنهار وظلها تلك عقوب الذين اتقوعوا بل كافرين النار والذين آتناهم كتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزان من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك منه إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئي اتبعت أهواءهم من العلم ما من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لهم وما كان لرسول أن يأتي إلا بإذن الله لكل أجل يمحو الله ما يشاء ويثبتوا عندهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البناء وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سيع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمنعه قدار ويقول الذين كفروا ومن الكتاب موسیقی بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتفرج الناس من الظلمات من النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة عن سبيل الله ويبغونها عواجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا مسابئة أن نخرج قومك من إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكوا وإذ قال موسى لهم هبوني عمد الله عليكم إداءكم من ألف رعاس ولم لكم العذاب وفي ذلك بلاء من ربك أعظم وإذ أذل ربك لين شكوا لزيدا نكم ولين كثرتم من عذاب لشديد أقول موسى إن في فإن بلدين بههم قبلكم قوهم عاد وثمودة والذ بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاته غص بكات ف عيدكم في إف قالوا إن ك فنا بنا صلت به وإن لا في ش منما تدعنا ال مريت عص في الله شكم فقد السنوات والأني دعكم الوم فيكم من ظ بكم وإماخيركم إلى أجل ممسقال من إ فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر يثبكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سهلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى الليء مربهم لنهلكن الظالمين ولمسكننكم الأرض بعدهم ذلك لمن خوف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عيد من ورائي جهنم ويسقى من صليل صديد يتجرعه ولا يكاد زيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب وليغ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كربار اشتدت به ريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشد يذهبكم ويأتي بخلقهم جديد. وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو الله لهديناكم سواء علينا أدازعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت ما من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا عن الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهاء وخالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترك الفضر لله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي بكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة من فوق الأرض ما من الذين آمنوا ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترى إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ومئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تبتعوا فإن مصيركم إلى النار والعباد الذين آمنوا يقيموا صلاة وينفقوا مما رزقناهم سرهم على نية قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتكم من كل ما سألتمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ طول إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجلوا بني وبني أن تعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رفور رحيم ربنا إني أسكنت من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 رفلاً عم عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذي الناس يماتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل ضريب نجم دعوتك ونبتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل من زوال وسكنتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخفف وعده لرسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض ويرو الأرض والسماوات وبرز لله الواحد الضهار وتر المجرمين يومئذ مقررين في الأصحاب سوابيل من قطران وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلغ للناس ولينذروا به أن ما واحد وليذكر الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب وقرآن مبين ربما يودم الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلومهم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين سنعيه الذكر إنك لمجنون لو ما دعتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما نزل الملائكة إلا بالحب وما قالوا ذم ظرين إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتهم من رسول إلا كان به يستهزؤون كذلك نسلم في قلوب المدّين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم ما من السماء فضلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في جو بروجا وزيناها للناظرين وحفرناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائل وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الدياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا من <تصفيق> لم <تصفيق> وإنا لنحن نحيي ونميد ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسلون وإجان خلقناه من قبل من مارسمون وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمل مسلون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا فسجد إلا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 إلا من اتبعك من الغارين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سرعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوا بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوالا على صور متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما قم بم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الوفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا قال إنا منكم مجرون قال لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمني على أن مسني الجبر فبما تبشرون قال بشرناك بالحق فلا تكن من الغالقين قال ومن يقنق من ربي ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن قال إنكم قوم من كون قالوا بل جناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدماركم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وطرنا ذلك الأمر أن نتابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بلاد إن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمقون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبيما من مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم صيحة مصبحين فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون وما فلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ونقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمردن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقدسين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لن نَظَرَنَّهُمْ جَمِيعًا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَصْدَعُ بِمَا يَضُمُّ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ إِلَٰهِهِمْ آلِهَةً أُخْرَى فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ ربك حتى يأتيك بسم الله الرحمن الرحيم ائن الله فلاتستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالبون من امره على من يشاء من عباده ادذروا ان لا اله الا انا فاتبعون خلق السماوات والارض حق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نقطه فاذا هو خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جنان حينه تريون وعينه الصروح وتحمل اسفاركم الى بلد لم تكونوا بالغ غير الا إن ربكم لرؤوا فرحين والخيل والبغال والحمير لتركموها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون وعلى الله قصد السديل ومنها جائر ولو شاء لأداكم هو الذي أنزل من السباء ماء لكم منه شرر ومنه شرر فيه تسيمون يوم لكم بزوع والزيتون والنخيل والأعلاب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وماذا ذرى لكم في الأرض مخلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخردوا منه حية تلبسونها ودروا الفلك مواخر فيه ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارهم وسهلا لعلكم تهتدون وعلى ماتهم وبالنجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا نحسوها إن الله نغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون وهم يخلقون أموات غير أحيال وما يشعون أيها نيبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليعملوا أعزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أناسان ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم الله بنيانهم من القواعد فقض عليهم السقف من فوقهم وأذاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين موتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله علم بما كنتم تعملون فدخلوا أمواب فيها فلا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 كانوا أنفسهم يظلمون فأصادوا سيئات ما عملوا حق بهم ما كانوا يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حررنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانغروا كيف كان عاقبة المكذبين إن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 ناصرين. وأقسموا بالله تحت أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمون أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآفرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجاء نحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن اللَّهُ بِهِمُ بهم أَوْ أو الْعَذَابُ مِنْ من حيث لا أَوْ أو فِي في فَمَا فما هم أَوْ أو عَلَى على فَإِنَّ فإن ربكم لغرف رحيم أو أمر إلى ما خلق الله من الله يسلل ما في السماوات وما في الأرض من دابدهم والملائكة وهم لا يستكبرون يغافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى أي بثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجألون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آديناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ويجعلون الليل بنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه سودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسبه أي على هون أم يدسه في التراب أنساء ما للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولم يؤخر الله الناس ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء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 ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العمرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل الثمرات فسلكي سؤل ربك ذننا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أغذر العمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا إن الله عليهم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براء ودي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من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 رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو مكل على مولاه ما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله يغيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطور أماتكم لا تعلمون شيئا وجعلنكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو الزماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك يا يا قوم لكم من بيوتكم سكن لكم من جلود الأعماق بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم ومن أصواتها وأعمارها وأشعارها ثاثوم ومتاع إلى عين والله لكم مما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أكناله وجعل لكم سرايب لتقيكم الحب وسرايب لتقيكم بسكم كذلك يوم نعمته عليكم فإن عليك يعرفون أن يعمد الله ثم وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤثر للذين كفروا ولاهم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وغل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا عن سبيل الله زدناهم فوق العذاب بما كانوا يفسرون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ودئنا بك شهيدا على هؤلاء ونسلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ومدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقوا الأيمان توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون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 مع سبي الله ولكم ذابنا عظيم ولا تجدون عهد الله ثمنا إنما عند الله وغير لكم إنهم تعلمون ما عندن يفعل وما عند الله باق ولا نجزي الذين صلوا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياته طيبة ولا نجزيهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إلى الشيطان الرجيم إن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى أربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية آيات مكان آياتهم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل أروح القدس لربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي يلحلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله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 على لهم طيبهم وشكره الله إنكم إياه متعبرون إنما حبنا عليكم وما تتوذّدوا لحمل خير وما غير الله به فمن ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولون لما تصفوا السننكم هذا حلال وهذا حرام لتفتوا على الله الكذب إن الذين يفتوون على الله الكذب لا يفلحون ما قليل عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما غلبناهم ولكن كانوا يظلمون. ثم إن ربك الذي نعمل السوء ثم ثابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر لأنعمه جتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآفرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبب على الذي اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم بي ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحسن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذي من التقوى الذين هم محسنون